خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأل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 إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفي صاله وفي صاله في عامين اشكر لي ولوالديك إلي المصير.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 وقصد في مشيك وغض من صوتك إن ألكر الأصوات لصوت الحمير ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم وأسبع عليكم نعمه ظاهرته وباطنه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 ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقا، وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزن. ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلير ولئن سألتهم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 ما نجأهم فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقصيد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر يا أيها